بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأدل مسمى والذين كفروا عما انذروا معربون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأدل مسمى والذين كفروا عما انذروا معربون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم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 أن يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تذيبون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم, بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أجري ما يفعل بي ولا بكم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 فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوا سبقهما إليه وإذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 أُقِيلَ لَكُمَا أَتَعِيدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ من قبلي وهما يستغيثان وَهُمْ ويلك عَلَى اللَّهِ وعد الله إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ هذا فَيَقُولُ مَا هَذَا فَيَقُولُ مَا هَذَا إلا أساطير الأولين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 اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخاً إذ أذر قومه بالأحقات وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أديتنا لتفسكنا عن آلهتنا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُوحِيَ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَرُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُشْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّמْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا استعجلتم بِهِ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 كنفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه, فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعده ساك انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم من, من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له, وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ ولم يعي بخلقهن ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون